وما تدري لعلك من صخور العسر تقطف زهرة اليسر لعلم عن سداد النهر نهر آخر يجري فدع لله تسخير وقل خيرا ولا تفلت يد الصبري فما تدري